ومنهم من يروه إليك أَفَأَنْتَ تَهْدِي العُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ نَاسٍ شَيْئًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد غسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين وَإِنَّمَا أَمْرُ يَوْمِهِمْ كَذَٰلِكَ لَعِبَثَ الَّذِينَ عَبَدُوهُ أَوْلَتَوْفَىٰ يَنَّكَ أَوْلَتَوْفَىٰ يَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ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 فلا يستأخرون ساعتهم ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن آل وقدت ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الفلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين